وَتَقْضُوا مِنْ دُونِهِ آلهَتَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّوْنَ وَلَا نَفْعَ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا اذ كن واعانه عليه قوم فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْ عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتدعون إلا رجلا مسحورا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 وَاعْتَبَرْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثُبُورًا واحدا وادعوا ثُبُورًا كثيرا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 شرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا يوم إذ خير مستقر وأحسن ما قيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تزيل الملك يومئذ الحق للرحمن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 من القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما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 افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راو كاين يتخذونك الاه دوان هذا الذي بعث الله رسولا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 ألم تر إلى ربك كيف مد الضل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباسا والنوم سباتا وجعل النهار نسورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله لسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان ضراما إنها ساءت مستقرا ومقاما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 ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولان هُسِنَاتِهِمْ حَسَنَاتَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا